بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراق مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القرآن ولا أكلهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أنقفهم أهل دم فهي إلى الأذان فهم مضبّون وجعلنا من بين يديهم سدوا ومن خلفهم سدا فأوشي لهم فهم لا يبصرون.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 كذلك ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية أبجا أهل مورسون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالثٍ فقالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر نثنا وما أنزل الضحى من شيء وما أنزل الضحى من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنّا تخيرنا بكم إن لم تنتهوا نرجمن منكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم ماكم عند كتبكم بل أنتم قوم مسرفون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 اتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرُّوحُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ بِئْسَ مَا يَدْعُونَ إِلَّا يَخْرَجُونَ إِنِّي آمنت بِرَبِّكُمْ فاسمعون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْتَقْمَلَ بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيْهِمْ مِنْ عَاَيَةٍ مِنْ عَاَيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ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 قُلْ يُحِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلْ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْبَرِ النَّارَ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُؤْمِدُونَ